والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار هذا موعدنا مع مجلس جديد من مجالس مهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير. ولزناه مع سورة النساء، وعند الآية وقفنا عند الآية الواحدة والسبعين من سورة النساء. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ثافروا ثباتا أو انفروا جميعا. قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب لأهل الإيمان يقول ربنا لخلص أهل الإيمان الصادقين وعوم المؤمنين أمر لهم بجهاد الكفار والخروج في سبيل الله قالوا تعالى تعال خذوا حذركم خذوا حذركم قال فيه قولان أحدهما احذروا عدوكم والثاني خذوا سلاح سلاحكم قولوا تعالى فانثروا ثبات أي جماعات وحدتها ثبة يريد جماعة بعد جماعة ثبات جمع ثبة أي جماعة فروا جماعات متفرقات وجعن عبد الله بن عباس أي عصبا يعني سرايا متفرقين قال فنفروا ثبات أو نفروا جميعا. قال عبد الله بن عباس ثبات ثباتا عصبا سرايا متفرقين أو نفروا جميعا يعني كلكم يعني كلكم. وهنا معنى الآية أن الأمر لاهل الايمان أن ينفروا على احد الوصفين لأن هذا أشد على الاعداد. وليأمنوا من التخطف الأعداء لهم ولذلك جاء عند ابن جرير عن قتادة قال إذا نفر نبي الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يتخلف عنه قولوا تعالى وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله لا يقولن لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما قول تعالى وان منكم لمن ليبطئن اصل التبطئه او هو والابطاء والتأخر قال اختلفوا في من نزلت على قولين أحدهما أنها في المنافقين كعبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يتثاقلون عن الجهاد فإذا لا فإن لقيت السرية نكبة قال من أبطأ منهم لقد أنعم الله عليه وإن لقوا قال يا ليتني كنت معهم هذا قول ابن عباس وابن جريش وجاع المجيد في قوله تعالى وَإِنَّ منكم لَمَنْ لَيُبَطِّئًا إِلَى قَوْلِهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيَ أَجْرًا عَظِيمًا ما بين ذلك في المنافقين أخرج ابن جرير طبر هذا المعروف عن السلف أن الآية في المنافقين قال وفي معنى قوله وَإِنَّ منكم لَمَنْ لَيُبَطِّئًا قَوْلًا أحدهما لمن ليبطئن هو نفسه وهو قول ابن عباس والثاني ليبطئن غيره يعني يؤخر غيره ويثبت غيره بالتخويف والإرجاف قاله ابن جريج. وقال ابن عباس المصيبة النكبة والفضل من الله الفتح والغنيمة الفتح والغنيمة قوله تعالى كأن لم تكن بينكم وبينه مودة طبعا هذه الجملة في الايه معترضه بين الفعل الذي هو لا يقولن وبين مفعوله وهو يليتني واضح فهي جمله معترضه على قولنا في قوله تعالى كان تكن بينكم وبينه موده فيكون المعنى ليقولن يا ليتني كنت معهم كان يكن بينكم وبينه موده أي كأن لم يعاقدكم على أي جاهدة معكم على أي جاهدة معكم طبعا هذا على القول بالتقديم والتأخير في الآية واضح هنا قال ويجوز أن يكون هذا الكلام معترضا به يعني جملة اعتراضية فيكون المعنى ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن يا ليتني كنت معكم معهم فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليه كأن لم يكن بينكم وبينه مودة فيكون معنى المودة أي كأنه لم يعاقدكم على الإيمان قولوا تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما قولوا تعالى فليوقاتل هذا أمر للمؤمنين أمر الله تعالى للمؤمنين لا من الأمر فليوقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يشرون بمعنى يبيعون لأن من الأفعال التي تستعمل في الوجهين واضح يشرون بمعنى يبيعون وهم وهم المؤمنون واضح هنا قال فليقاتل في سبيل الله قال يشرون هنا بمعنى يبيعون في قول جماعة ومعنى الآية ليكن قتال المقاتل على وجه الإخلاص وطلب الآخرة وضح وذاك ابن النبي حاتم عن سعيد بن جبير قال فليقاتل يعني يقاتل المشركين في سبيل الله في طاعة الله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أي يقتله العدو أو يغلب يعني يغلب العدو من المشركين فسوف نؤتيه اجرا عظيما يعني جزاء وافرا في الجنة نعم فجعل القاتل والمقتول من المسلمين في جياد المشركين شريكين في الاجر قوله تعالى فيقتل أو يغلب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 وما لكم لا تقاتلون طبعا هذا الخطاب له الإيمان الذين أمروا ضح بالقتال وهذا يسمى اسلوب الالتفات بعدما كان الكلام في الغيبة ثم رجع إلى الخطاب المباشر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين, والمستضعفين قال بعضهم تقديره وفي المستضعفين وكذلك روية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني يكون معنى الآية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المصدعفين حتى تخلصوهم من الأسر وتريحوهم مما هم فيه من الجهد وهنا المراد بالمستضعفين الذين تحت إذلال الكفار إما في سجونهم وإما تحت سلطتهم لا يستطيعوا أن يخرجوا من البلد وهؤلاء الذين كان يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. كما جاء في الصحيحين أنه كان يقول في قنوتي اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش بن أبي ربيع والمستضعفين من المؤمنين هنا لفتهم في مقصد الجهاد طب هو يقول ربنا قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إذن أول شيء أصل أن تكون قتالك في سبيل الله وهو أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلة هذا معنى في سبيل الله عن الإخلاص وتحقيقه في عزم الجهاد ونصب الحرب فيه بأن يكون المراد إعلاء كلمة الله وكلمة الله لا إله إلا الله التوحيد ومقتضياته وموجباته ومقتضيات التوحيد وموجباته نفي الشرك كله سواء شرك في العبادة شرك في الشفاعة شرك في الطاعة أي أنواع الشرك الأكبر إذا قال ربنا قاتل الذين لا يؤمنون بالله هذا التوحيد ولا باليوم الآخر هذا من مقتضاية التوحيد ومتعلقاته الأصلية الإمام بالبعث ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله هذه كلها من موجبات كلمة التوحيد يعني لو واحد قال لا إله إلا الله ثم قال لا يوجد ميزان ولا حوض ولا صراط هذا جهمي كافر عند السلف يقاتل هذا يقاتل قتال المشركين وضع لأنه داخل في مقتضيات كلمة التوحيد فهمت؟ ولو واحد قال لا إله إلا الله وعنده قال الإيمان المعرفة أو قال لا إله إلا الله وقال ليس لله صفة لم يستوي على عرشه أو هو في كل مكان هذا كفر كفر بالتوحيد لأن هذا هذا من أصول التوحيد التي يقاتل عليها من الإيمان بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله شريعة يعني يقول يدين بالأحكام الشرعية يعني لو واحد يرفضها ولا يقبلها أو يأتي بما ينقضها فيحل ما حرم الله ويحرم ما احل الله ويدفع ما انزل الله هذا يكون كافرا أيضا شرك كما فعل منع الزكاة بني من الزكاة قاتلوا على المنع هذا يدخل في هذا الباب ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يدخل أيضا ولا يوجبون ما اوجب الله ورسوله ولا يفرضون ما فرض الله ورسوله وإذا قالوا ولا يدينون دين الحق لا يدين بالإسلام ديان بالإسلام يعني قبوله والتزامه فويرفضه ولا يقبله بل يأتي بما يناقض أصل الإسلام في عقيدته وأحكامه الضار. هذا كله موجبات القتال التفصيلية في صور التوبة. قال من الذين أُوتوا الكتاب أي صحف منهم من الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صغيرون إلى آخره. وقال ربنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة للشرك. وهنا جاءت فتنة في سياق النفي تفيد العموم. يعني أي شرك أكبر قليل نوعه أو كثير فلا بد من أن ينفى بالكلية حتى لا تكون فتنة أدنى درجة فتنة في الشرك الأكبر ويكون الدين لله في الآية الأخرى ويكون الدين كله لله ليس بعضه لله وبعضه لغيره هذا تحقيق مسألة, مسألة القتال يعني وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمضضعفين يعني وتقاتلون أي من مقاصد القتال وهذه لفتة مهمة جدا في باب الجهاد في الإسلام أن من مقاصد القتال إن جاء المضضعفين يعني يكون عندك مقصد أنك تنجي المضضعف هذا من سبيل الله أيضا لذلك هذا العطف الخاص على العام يعني ليس وقته في سبيل الله وقته في سبيل المضضعفين أنه متقابلا لا القتال في سبيل المضضعفين من القتال في سبيل الله لو متشوفواMr. المصادعف مصادعف اللي يكون أسير عند الكفار أو يكون مصادعف عند الكفار رفع الظلم عن المظلوم ورفع الاستضعاف عن المقهور المذلول هذا من سبيل الله هذا في سبيل الله هذا من المقاصد لو أعدنية وايكبر أن يرفع الظلم عن المصادعفين المسلمين والأسار ونحو ذلك فهو من سبيل الله تبارك وتعال إذن قال ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمصادعفين أي وفي المصادعفين فيكون هنا المصدعفين والمصدعفين هنا مجرورة على التبع أي في سبيل المصدعفين وكأن فيه يعني ما لكم لا تسعون, لا تسعون في خلاص هؤلاء قال ابن عباس وهم ناس المسلمون بمكة كانوا لا يستطيعون أن يخرجوا روى الطبر بن بحاج والقرية مكة في قول الجماعة وقال هنا الظالم وهو نعت لأهل القرية يصف لها الظالم أهلها طبعا ماذا يقولون يقول الذين يخربنا خرجنا من هذه القرية ظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل الله تعالى جعل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وليهم واستعمل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد وكان نصيرا لهم ينصف الضعيف من القوي قوله تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا اولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف قولوا تعالى يقاتلون في سبيل الطاغوت قال الطاغوت ها هنا الشيطان وقوله تعالى إن كيد الشيطان يعني مكره وصنيعه كان ضعيف حيث خذل اصحابه يوم بدر فقوله تعالى والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطهوت يعني سبيل الشيطان وكل ما كان دلا على منهجه وطريقته كله من القتال في سبيل الطهوت وسبيل الطهوت هذا الأفضل أوسع قد يظنه بعض الناس cry أن كل شيء في سبيل الطهوت كفر أكبر ليس صحيح قد يكون القتال في سبيل الطهوت وكل قتال لا يراد به سبيل الله وهذا على أنواع واضح منه الكفر ومنه البدعة ومنه المعصية القتال في سبيل الكفر هو أن يقاتل لإعلاء كلمة الكفر يكون نصب الحرب والقتال لإعلاء كلمة الكفر كلمات الكفر أي كانت يعني جنس أه سواء كانت كلمة الكفر في الربوبية في الألوهية في الأسناول والصفات في اليوم الآخر في القدر في الملكة أي كفر ظاهر نصب العبد الحرب دونه فهذا القتال في سبيل الطاهود بمعنى الكفر أكبر وقد يقوم القتال في سبيل الطغود في مآل البدع لأنه قتال غير شرعي كمن قاتل في بدعة كقتال الخورش في بدعة أو قتال أي طائفة على بدعتها الضالة التي لا تخرج بها من أصل الإسلام لكن تأولت فيها تأولات فسدة غير معذورة بها هذا قتال في سبيل الطاوت واضح ولذلك سبيل الطاوت لما جاء في الحديث عن الطبراني لما رؤيا رجل يمشي فقال بعض الناس لو كان هذه المشية في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يخرج من خرج مكاثرا وكذا وكذا يعني متكبر وكذا فهو في سبيل الطاغوت فسبيل سبيل الطاغوت قد يطلق في المعاصي عكس ما يظن بعض الناس وهذه من الأخطاء في باب الاسماء والاحكام دايما نعالجها عند الشباب وعند الجماعة اللي تسخن الفرفره يعني في المسائي نعالج عندهم هذه المشاكل انه ما يفهم هذه الأمور يظن سبيل الطاغوت كله كفر أكبر ليس صحيح سبيل الطاغوت منه ما وكفر أكبر ومنه ما هو بدعة لأن قتال الأهل البدع في بدائع هذا في ليس في سبيل الله ومنه ما هو معصيا كان يقاتل إنسان مكاثرا يريد رياء سمعة ليقال شجاع هذا في سبيل الطوّط ما عنده إخلاص هل يكون كافرا لا ما يكون كافرا الأصل أنه شرك صار الرياء لكن متى يكون القتال في سبيل الطوّط كفر أكبر إذا قاتل الاعلاء الكلمة الكفر هذا هو الكفر الأكبر من نصب الحرب في رفع كلمات الكفر أي كانت في أي أبواب من أبواب الكفر يقاتل لتعلو أو لتثبت وممكن تكون سافلة هي كلمة سافلة لكن يريد أن يرفعها لتكون حاكمة وتكون عالية وتكون ظاهرة وممكن تكون هي قدر الله تعالى بقدره سبحانه وبحمله أنها لها علو كما قال ابن القاصم في مكة قال كانت أحكام الجهلية فيها ظاهرة فتكون في فترة من الفترات أحكام الكفر ظاهرة فيقاتل في تثبيت هذا الظهور حتى لا يزول فإذا جاءوا من يدعوه الإسلام وشرع الله عز وجل والبراء من الشرك دفع ذلك وأراد تثبيت الكفر كما فعل الآن مكة أنهم دفعوا أنفسهم دون آلهتهم ودون شركهم ومنهاج أبائهم في إبادة الأوثان ونحو ذلك هذا كله يسمى سبيل الطاوجة الآية تتكلم عن الكفر الأكبر طبعا لأنه قال الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطهج فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا قال, مجاهد قال ابن عباس إذا رأيتم الشيطان فلا تخافوه وحملوا عليه وقال مجاهد في رأى ابن نبيحات في التفسير كان الشيطان يتراءى لي في الصلاة فكنت أذكر قول ابن عباس فأحمل عليه فيذهب عني هذا معنى عموم الآية لأن هذا الأصل قاعدة عامة كل كيد للشيطان هو ضعيف كل مكر له كل صانع له هو ضعيف لمن استعان بالله وتوكل عليه قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاء فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيل قولوا تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم قال اختلفوا في من نزلت على قولين اختلفوا في من نزلت على قولين أحدهما أن نزلت في نفر من المهاجرين كانوا يحبون أن يؤذن لهم في قتال المشركين وهم بمكة قبل أن يفرض القتال فنبه عن ذلك فلما أذن لهم فيه كره بعضهم روى هذا المعنى أبو صالح بن عباس وهو قول قتادة والسد المقاتل والثاني أنها نزلت واصفة أحوال قوم كانوا في الزمان المتقدم يعني قبلنا فحذرت هذه الأمة من مثل حالهم روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس يعني في قوله تعالى الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم طبعا سبب النزول هنا قد جاء عند النسائي في الكبرى رواه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان عبد الرحمن بن عوف واصحاب له اجوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا اذله فقال اني امرت بالعفو يعني كانوا يستأذنون في القتال فلا تقاتلوا القوم فلما حولوا الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقموا الصلاة آيات وقال مجاهد أنها نزلت في اليهود كما جاء في تفسير ابن أبي حاتم ابن جرير المجاهد واضح وقوله تبارك وتعالى فلما كتب عليهم القتال إذا كفوا أيديكم؟ قال فأما كف اليد؟ طبعا هنا قال قال موجّه هي في اليهود فأما كف اليد فالمراد به الامتناع عن القتال وذلك بمكه كتب عليهم القتال. قال كتب بمعنى فرضة وذلك بالمدينة على هذا القول الأول. قوله تعالى إذا فريق منهم عيسى كلهم فريق منهم في هذا الفريق ثلاثة أقوال أحدها أنهم المنافقون يعني أهل النفاق وضع. لهم اهل النفاق فهؤلاء كره تشريع الجهاد المنافق كان يكره تشريع الجهاد أركز النقطة هذه جيدا لذلك هو يكره ما أنزل الله فهمت فالمنافق كاره الشرع من حيث ها من حيث تشريع من من حيث تشريع لا يجال له وهذا كفر أكبر هذا كفر البغض لما لما انزل الله تبارك وتعالى ولذلك قال الله عز وجل في سورة القتال ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف لأنهم لما استجابوا يكون عندهم بغض للتشريع نفسي هذا منافق وهذا حال العلمانيين اليوم من حولك يكرهون الجهاد في سبيل الله ويحاربون الغزوات يسموه احتلال يعني بعضهم يقول لك ما زالا فتح مصر هذا احتلال احتلال العربي بعضهم يقول احتلال الاسلامي كلمة احتلال في السياق العلماني والحداثي يعني هذا الناس يعني هو يعني يغزون للدنيا وذم يعني سياق الذم انه هو يكره شريعة الجهد فهمت كمان؟ وهذا كفر بالله تبارك وتعالى الله والثاني انهم كانوا مؤمنين فلما فرض القتال نافقوا جبنا وخوفا والثالث أنهم مؤمنون غير أن طباعهم غلبتهم فنفرت نفوسهم عن القتال وهذا الثالث إذا قيل أنهم أهل الذين فإذا فريق منهم يخشون الناس الذين هؤلاء ما يكرعون التشريع ولكن قد يكون في نفوسهم يجدون المشقة من التزام العمل وهذا فرق بين الأمرين في واحد يبغض التشريع لأنه كافر منافق هذا واضح لكن في واحد لا هو يقبل التشريع ويرضى به لكنه يثقل على نفسه من جهة الطباعة لحو ذلك عليه العمل والتزامه فهذا لا يكون كافرا ومن قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وهو كره لكم طيب قولوا يخشون الناس في المراني بالناس قولان حدوم كفار مكة والثاني جميع الكفار كقوله تعالى او اشد خشيه قيل ان او بمعنى الوغن قيل ان او بمعنى الوغن أو أشد خشية يعني وأشد خشية كخشية الله وأشد خشية تكون بمعنى الو أما إذا كانت على بابها فيكون معناه يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله وضع أو أشد خشية أي خشية بعضهم كخشية الله وخشية بعض أشد منها هذا المراد وقال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا قال هنا كتبت بمعنى فرط ولولا بمعنى هلا هل بمعنى هلا هل نعم والمعنى يكون وقال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا يعني هلا هل أخرتنا طبعا هنا يريدون أن يمهلوا إلى وقت قريب يعني قال الله عز وجل وقال ربنا لما كتبت علينا القتال ولا أخرتنا إلى أجل قريب قالوا في الأجل القريب قولان أحدهم أنه الموت فكأنهم قالوا هل لا تركتنا نموت موتا وعافيتنا من القتل هذا قول السدي ومقاتل قولوا تعالى قل متاع الدنيا قليل أي مدة الحياة فيها قليلة قولوا تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى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 قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت سبب نزولها أن المنافقين قالوا في حق شهداء أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا كما جاء في سورة العمران فنزلت هذه الآية قال ابن عباس المقاتل قوله ولو كنتم في بروج مشيدة قال البروج الحصون قاله ابن عباس البروج الحصون يعني الحصون محصنة كما جاء عن قتاب في تفسير ابن جرير قال هناه في المشيدة خمسة أقوال أحدها أن الحصينة قاله ابن عباس وقتادة والثاني المطولة قاله أبو مالك المقاتل حصون مشيدة يعني مطولة فيكون معنى لأن أصلا هو البروج البرج هو البناء المرتفع فيكون معنى مشيدة مرفعة فهمت؟ يعني زا زادت تركيبه من قوله تعالى والسماء ذات البروج ذات البروج جمع المعبرة والشيء المرتفع وقوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وقوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا بروجا هي البناء المرتفع والثاني والثالث عفوا المجصصة قالوا غلال بن خباب واليزدي والرابع أنها المبنية وهو الجص والخالص أنها بروج في السماء قاله الربيع بن أنسو الثوري وقال السدي قصور بيض في السماء مبنية قول تعالى وإن تصيبهم اختلفوا فيهم على ثلاثة أقوال يعني المراد بالمخاطبين بضمرنا بماذا هو مختص أحد أنه المنافقون واليهود قاله ابن عباس والثاني المنافقون قاله السدي والثالث اليهود قاله ابن السري وفي الحسنة والسيئة قولا أحدهما أن الحسن الخصب والمطر والسي الجدب والغلاء رواه أبو صلاة بن عباس والثاني أن الحسن الفتح والغنيمة والسيئة الهزيمة والجراح ونحو ذلك رواه أبو طلحة بن عباس طبعا هذا يشمل هذا كله وإن تصيبهم حسنة ها وإن تصيبهم حسنة يعني ناكله في تفيد العموم في قوله تعالى قال الله عز وجل وان تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قال من عندك قولان وفي قوله تعالى من عندك قولان أحدهما بشؤمك قال ابن عباس فيكون على سبيل الطيارة هنا يقول بشؤم فلان اصابتنا هذه والثاني بسوء تدبيرك قاله ابن زيد تعالى قل كل من عند الله قال ابن عباس الحسنة والسيئة أما الحسن فأنعم بها عليك وأما السيئ فابتلاك بها قولوا تعالى فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وضع فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا قال فأما الحديث فقيل هو القرآن فكأنهم فكأنه قال لا يفقهون القرآن فيؤمنون به ويعلمون أن الكل من عند الله قوله تعالى ما أصاب من حسنة فمن الله وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قوله تعالى ما أصاب من حسنة فمن الله وهذه الحسنة عامة ما اصاب من حسنة فمن الله ما, ما لنا فيها أول شيء تقول موصولا الذي أصابك ففيه عموم من حسنة تنصيص أي كل حسنة أصابتك فمن الله جل وعلا وما أصابك من سيئة أي كل سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس الرسول قولوا تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله قال في المخاطب بهذا الكلام ثلاثة أقوال هو انه عام فتقديره ما أصابك أيها الإنسان قاله قتاده والثاني أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره والثالث أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد به طبعا هذا في تعميم قال ابن الأنباري ما أصابك الله من حسن وما أصابك الله به من سيء فالفعلان يرجعان إلى الله عز وجل وهذا تمديم مهم في الرد على القدرين وقال ما أصابك ما أصابك فالمصيب لك هو الله في والحسن والسيء وإذاك في قراءة بعض الصحابة وهذا ليس موجود في مصحف عثمان لكن القراءة الحفظة تفسيريه ما أصابك من حسنة, من حسنة فمن الله وما أصابك من سية فمن نفسك وأنا كتبتها عليك يعني هذا رد على القدري وفي تفسير ابن نبي حاتم قال ما كان من نكبة فبذنبك وأنا قدرت ذلك وأنا قدرت ذلك طبعا ذكر أن هنا بيان من نفسك يعني بذنبك وهذا جاء في آية أخرى كقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير وقال ذلك ما تقدم في سورة العمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قلوة من عندي أنفسكم يعني السبب طيب قالوا في الحسنة والسيئة ثلاثة وقال أحده أن الحسنة ما فتح عليه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد رواه نبي طلحة بن عباس والثاني الحسنة الطاعة والسيئة المعصية قاله أبو العالية والثالث الحسنة النئمة والسيئة البلية وعن أبي العالية نحوه وهو أصح لأن, العام لأن الآية تعاملة وروى كلدا بن عن يعقوب ما أصابك من حسنة فمن الله بتشديد النون يعني وما أصابك من سيئة فمن نفسك بنصب الميم ورفع السين وقرأ ابن عباس وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك وقرأ ابن مسعود وأنا قدرتها عليك قولوا تعالى فمن نفسك أي بذنبك قال الحسن والقثادة والجماعة وذكر ابن الأنباري وجن آخر قال المعنى أف من نفسك ها يعني على أن نحذف حرف الاستفهام طبعا هذا إلزام القدرية يعني أف من نفسك يعني يكون من الله أف من نفسك فأضمرت ألف الاستفهام كما أضمرت في قولي وتلك نعمة أي أو تلك نعمة قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا هذا بيان لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الجميع وهذا من الأصول في قامة الحجة العامة وارسلناك للناس كل الناس ارسلناك اليهم رسولا كقول تعالى وما ارسلناك إلا كافه للناس يا ايها الناس اني رسول الله اليكم وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وهذه البال مؤكدة اي وكفى الله شهيدا سبحانه وتعالى وفي المراد بشهاده الله هنا اقوال أحد هو شهيدا لك بأنك رسوله قالوا مقاتل والثاني على مقالتين والثالث لك بالبلاغ وعليهم بالتكديب والنفاق صحيح قوله تعالى بعد ذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله سبب نزوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن أحبني فقد أحب الله فقال المنافقون لقد قارب هذا الرجل الشرك لئي بالله فنزلت هذه الآية قاله مقاتل أي في تفسيره ومعنى الكلام من قبل ما أتى به الرسول فإنما قبل ما أمر الله به ومن تولى أي أعرض عن طاعته وفي الحفيظ قولان أحدهما أنه الرقيب قاله ابن عباس والثاني المحاسب قاله السدي قال الله تعالى ومن يطيع رسوله فقد أعطاه الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ما أرسلناك عليهم حفيظا يعني رقيبا أو محاسما طبعا يذكر التسيخ تسيخ بالسيف كانت مرحلة لكن من أظهر خلاف ذلك من التولي فإنه يأخذ بالسيف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 قال نزلت في المنافقين كانوا يؤمنون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمنوا فإذا خرجوا خالفوا هذا قول ابن عباس كما في عند الطبر وابن بحاجم ويقولون طاعة طبعا طاعة هنا ارتفعت أي أمر نطاعة أو شأن نطاعة من عندك يعني خرجوا بيته يعني زورت بيت يعني زورت طائفة في خلوتها وأنفسها غير الذي تقول غير الذي تقول لهم أنت وتأمرهم به أو غير الذي تقول لك هي من الطاعة لك فهمتم؟ فيكون يغير إما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالف ما شهد به على نفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا تبارك وتعالى بيت طائفة منهم غير الذي تقول وفي غير الذي تقول قولا ما غير الذي تقول الطائفة عندك يعني يقول نشهد أنك رسول الله بعدين يخرجوا يكذبونه وهو قول ابن عباس والثاني غير الذي تقول أنت محمد صلى الله عليه وسلم وهو قول قتده السدي قول تعالى والله يكتب ما يبيتون في أقوى أحدها يكتبه في الأعمال التي تثبتها الملائكة قال من وقاتل الآخرين والثاني ينزله إليك من كتابه والثالث يحفظ عليهم ليجازوا به قال الله تعالى فأعرض عنهم فأعرض عنهم وتوكل على الله قال ابن عباس فأعرض عنهم فلا تعاقبهم وثق بالله عز وجل وكفى بالله ثقة لك قال ثم نسخ هذا الإعراض وأمر بقتالهم لاحظ الكلمة أعرض عنهم مهمة جدا النساء سورة النساء من أوائل القرآن المدني يعني تتكلم في المرحلة البداية وضع الصحابة أرجلهم بالمدينة وقامت لهم في دار إسلام والنبي صلى الله عليه وسلم القائم بأمر الله الحفيظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم القائم بأمر الله في ذلك فهذه في البداية كان امر النبي بالإعراض عنه فأعرض عنه مر معنا في آيات لما تحاكموا الطاغوت ماذا قال لهم قال جل وعلا فكيف إذا أصابت مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغة هنا أيضا يقول ويقولون طاعة يعني أمامك إذر لك الطاعة طاعة شأنك طاعة أمرك طاعة سمعا وطاعة لما يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم ويقولون طاعة فإذا بارزوا يعني خرجوا من عندك بيت طائفة زور الطائفة خالف إما في الخلوة إما في الأنفس بيت, بيت طائمة منهم غير الذي تقول يعني غير الذي تقول أنت يا أيها الرسول لهم فيغيرون يبيتون خلافه يعني النبي يأمره بالخير فهو يفعل الشر صلى الله عليه وسلم وإما أنه يبيت غير الذي تقول يعني أمامك يشهد بشيء ولما يخرج يخالفه فكذا النوعين نفاق ماذا قال ربنا والله يكتب ما يبيته فأعرض عنهم ما قال اقتلهم استجيبهم قال فاعرض عنهم طب هذا الاعراض ابن عباس قولك نشخ بالسيف لأن هذه المرحلة الأولى لكن لما نرجع للأحزاب وهي من أواخر القرآن المدني على الترتيب مهم جدا كثير من من يبحث هذه المسألة قد يخفى عليه مسائل ترتيب الصور في النزول لما نرجع إلى الأحزاب نجد أنه في آخر الأحزاب لا الشأن اختلف أو الشأن اختلف يعني بعد ظهور الإسلام والتمكن وظهور النبي في الجزيرة صلى الله عليه وسلم يقول ربنا لا لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اذا اظهروا الشرك ان اخذوا وقتلوا تقتيلا هذا معد نزلوا مساله لا, لا يتحدث الناس محمد الا اصحابها فهذه المرحله لاحزاب هي من اواخر القران المدني بعدين قال سنه الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنه الله فاعرض عنه متوكل على الله وكفى بالله وكيلا بعدين قال ربنا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا التدبر النظر في عاقبة الشيء هذا حقيقة التدبر أن ينظر الإنسان لما تصير فيه العاقبة وهذا المعنى أنه لو تدبروا حق تدبره لوجدوا القرآن مؤتلفا غير مختلف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال ابن عباس أفلا يتدبرون القرآن فيتفكرون فيه فيرون تصديق بعضه لبعض وأن أحدا من الخلائق لا يقدر عليه وقول تعالى لوجدوا لو فيه لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا في ثلاثة أقوال حدوا أنه التناقض قالوا ابن عباس بنزيد والجمور يعني رأى التفسير المتقدمين يرون الاختلاف هنا بمعنى التناقض لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فلما لم يكن فيه اختلاف كثير فهو من عند الله طيب هذا معروف قال قتادة إن قول الله لا يختلف وهو ليس فيه باطل وإن قول الناس يختلف خرجه ابن الطبري في تفسيره قولوا تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو فضل الله عليكم ورحمته فاتبعتم الشيطان إلا قليلا قولوا تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف قال في سبب نزولها قولان أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساء دخل عمر المسجد فسمع الناس يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أطلقت نساء قال لا فخرج فنادى ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساء فنزلت هذه الآية فكان هو الذي استنبط الأمر انفرد قال بإخراجه مسلم من حديث ابن عباس عن عمر والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية من الصرايا فغلبت أو غلبت تحدثوا بذلك وأفشوه لم يصبروا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المتحدث به فنزلت هذه الآية رواه ابو صالح علي بن عباس قالوا في المشار إليهم بهذه الآية قولان أحدهم أنهم المنافقون قالوا ابن عباس والجمهور هذا عامة السلف على أنهم المراد بأيو إذا جاء ممر من الأمن الخوفهم أهل النفاق وفي المراد بالأمن أربعة أقوال أحده فوز سرية بالظفر الغنيمة وقول الأكثرين وفي الخوف ثلاثة أقوال أحده أنه النكبة التي تصيب السرية ذكره جماعة من المفسرين والثاني أنه الخبر يأتي أن قوم يجمعون للنبي صلى الله عليه وسلم فيخاف منهم والثالث ما يعزم ما يعزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الحرب والكفار. قوله تعالى أذاعوه به يعني الأمر من الأمن أو الخوف هذا عام يعني في كل ما يقع من المسلمين بالنوازل ونحو ذلك أذاعوه به أي أشاعوه أذاعوه به يعني أشاعوه وقوله تعالى ولو ردوه أي يعني الأمر يعني الذي وقع طبعا هنا كيف أشعه يعني يتكلمون فيه دون تحقق يتناولوا دون تثبت تقع النازلة لا يتثبت مباشرة يذيعها ويشيعها فيكون مذيعا لا دون أن يتثبت ما الذي حصل ما الذي وقع ما, ما الأمر على وجهه هل ينفع أن أقول هذا الكلام الآن؟ هل ينفع هذا الكلام في الجواب الآن؟ هكذا يعني قولوا تعالى ولو ردوا يعني الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو المخبر به وإلى أود الأمر منهم وفيهم أربعة أقوى في إبل الأمر يعني أحد أنهم مثل أنهم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قال ابن عباس والثاني أنه أبو بكر وعمر قالوا عكرما والثالث العلماء قال ابن حسن وقتد ابن جريش والرابع أمراء السرايا قال ابن زيد ومقاتل وفي الذين يصنبطونه قولان أحدما أنهم الذين يتتبعونه من المذيعين له قاله مجيب والثاني أنهم يقولوا الأمر قاله ابن زيد أصل السنباط في اللغة الاستخراج هذا أصل السنباط في اللغة هو للستخراج علمه الذين السنباطون يستخرجون طبعا كيف يست يعني كأنه شبه الخبر لما يأتي أو تأتي نازلة في الأمن والخوف ويشيء ما يشئ فكأن الشخص هذا يستخرجها كما يستخرج الرجل الماء من الأرض يعني يأتي بحقيقة الأمر بحسن ما أتاه الله تعالى من التدبير وجودة العقل واضح والمعنى الآية فيه إيش أن الإنسان يترك إذاعة الأخبار وإشاعتها دون تثبت أو الكلام في القضايا المشتبهة المشكلة المعضلة المشتبكة حتى يظهر وجهها ما دام عندك فصحة مشتبهة خلاص المؤمن يقف عند الشعباء ففي هذا أمر وأدب من الله لعباده المؤمنين أنه إذا نزلت النازلة العظمة من العظم وأن تكون زباء ذات وبر شديدة لا تنقاط ولا تنساق إنسان يقف عندها ما يستعجل في الكلام قل أبحث أشوف أدعو الله تعالى أن يوفقني لهذا الفهم وأن يفهمه وكذا ما يستعجل قل لابد أجيب لابد أتكلم وهذه الإشكالية من الإشكالات العلمية يعني حاصل اليوم لذلك ربنا جعل من سيمة أهل النفاق أذاع به طيب ما الواجب ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم العلم النبي وإلى, وإلى, الذين وإلى أولي الأمر منهم لعليمه الذين يستمرطونه منه سبحان الله قال الطبري ومعنى معنى الآية وإذا جاء خبر عن سرية للمسلمين بخير أو شر فشوه ولو سكت حتى يكون الرسول وذوه الأمر يتولون الخبر عن ذلك فيصححوه إن كان صحيحا أو يبطلوه إن كان باطلا لعلم حقيقة ذلك من يبحث عنه من أولي الأمر قولوا تعالى ولولا فضل الله عليكم في المراد بالفضل أربعة أقوال أحده أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني الإسلام والثالث القرآن والرابع أولي الأمر وفي الرحمة أربعة أقوال أنها الوحي والثالي النطف والثالث النعمة والراحة بالتوفيق قولوا تعالى لاتبعتم الشيطان إلا قليلا في معنى هذا الاستثناء ثلاثة اقوال اتبعتم الشيطان إلا قليلا أحدها أن وراجع إلى الإذاعة فتقديره أذاع به إلا قليلا يعني كن في تقديم وتأفير وهذا قول ابن عباس بن زيد والثاني أنه راجع إلى المستنبطين فتقديره لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا وهذا قوله الحسن وقتاذا فعلى هذين القولين في الآية تقديم وتغير والثالث أنه راجع إلى اتباع الشيطان فتقدره لتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم أي لا يتبعه وهذا قول الضحاك قول تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا قوله تعالى فقاتل في سبيل الله قال سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندم الناس لموعد أبي سفيان ببدل الصوره بعد أحد كره بعضهم ذلك فنزلت هذه الآية رواه أبو صالح بن عباس <تصفيق> قال والمراد بسبيل الله الجهاد قول تعالى لا تكلف إلا نفسك إلا المجاهدة بنفسك وحرد بمعنى حضد حض حرد بمعنى حضد حض وقال ابن عباس والله أشد عذابا والله أشد بأسنا <تصفيق> اشد عذابا وأشد التنكيلة قال قتله التنكيلة العقوبه سبحانه وتعالى ونقول قول عصى الله ان يكف بأس الذين كفروا هذا فيه رجاء من الله للمؤمنين بكف بأس الذين كفروا عنهم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 قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة في المراد بالشفاعة الحسنة أربعة اقوال قال أحده أن شفاعة الإنسان للإنسان يجلب لو نفعا أو يخلصه من بلاء وهذا قول الحسن ومجاهد وقتاد ورزي والثاني أن الإصلاح بين الناس طبعا تكون الشفاعة ان الناس لبعض من بعض والثالث أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والرابع أن معنى من يصر شفعا لوتر أصحابك يا محمد فيشفعهم في جيادهم قال ابن جرير إذن الشفاع هنا عامة يعني من يشفع شفاعة حسنة فهي عامة كل شفاعة حسنة سواء كان في قضاء حاجة, حاجة للناس شفاعة للناس لبعضهم لبعض يشفع وتؤجر كما قال صلى الله عليه وسلم ويقضي الله على لسان نبيه ما وهي أن تكون في البر والطاعة طيب هذا أصل الشفاعة الحسنة وفي الشفاعة السية ثلاثة أخوات أنها السعي وبالنميمة قالهم مقاتل والثاني أنها الدعاء على المؤمنين والمؤمنات وكانت ليه وتفعله والثالث من يشفع ويترا أهل الكفر فيقاتل المؤمنين قالهم جرير يعني يشفع من يشفع الكفار على المؤمنين هذا الشفاعة السيئة وهي تكون في جنس المعاصي في الأوزار قال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها النصيب والحظ كما جاء عند ابن بيحاتم مع قتادة يعني حظ من أجلها أي والكفل يعني الوزر والإسم وأما الشفاع السية قال يقول له كفل من يعني وزر وكان الله على كل شيء مقيت قالوا في المقيت أقوال أنه المقتدر وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس وابن جرير والسدي وابن زيد وابو عبيد ذابوا إن المقيت هو المقتدر والثاني أنه الحفيظ رواه ابن طلحة بن عباس وبقال قتادة والثالث أنه الشهيد رواه ابن نبي يجيح المجاهد والرابي أنه الحسيب رواه خصيف عن مجاهد والخامس الرقيب رواه ابو شيبة عن عطاء والسادس الدائم رواه ابن جريح عبد الله بن كثير والسابي أنه معطي القوت قاله مقاتل بن سليمان هذا كله أقوى يعني يعطي الانسان قوته نعم قوله تعالى قال نعم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا قوله تعالى وإذا حييتم بتحية قال بالتحية قولا أحدهما أنها السلام قال ابن عباس والجمهور يعني التحية هنا المراد بها السلام خاصة يعني والثاني أنها الدعاء ذكره ابن جرير فعلى هذا يكون التحية هنا عامة قوله تعالى فحيوا بأحسن منها قال فأما أحسن منها فهو الزيادة عليها وردها قول مثلها قال الحسن اذا قال اخوك المسلم السلام عليكم فرد السلام وزد ورحمه الله او رد ما قال ولا تزيد. وقال الضحك اذا قال السلام عليك قل وعليكم السلام ورحمه الله واذا قال السلام عليك ورحمه الله قلت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وهذا منتهى السلام وقال قد هذا احسن منها للمسلم او ردوها على اهل الكتاب يعني قل وعليكم طبعا العلماء مجمعون على أن البداية بالسلام سنة واستحبة وأما الرد ففريضة لأن الله تعالى قال فحي ترد السلام واجب طبعا عندك الخيار بأحسن منها أو ردها نعم وإذا كان واحد رد عن الجماعة فذهب جماعة من العلم كمالك الشافعي إلى أنه يجزئ عن القوم وردوها عن اقتصار على اللفظ نفسه قد روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال سلام عليكم فقال عشر حسنات فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون حسنه فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون حسنه ل قال ان الله كان على كل شيء حسيبا يعني يحاسبكم على كل شيء ثم قال تعالى الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا قول تعالى الله لا اله الا هو عنكم لا يجمعنكم لا القسم اي والله او يقسم الله بذاته انه يجمعكم لا يجمعنكم هذه القسم كقولك والله لا أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قولوا تعالى ومن أصدق من الله حديث يعني لا أحد. أوضح. لا أحد أصدق من الله حديثا. فهو أصدق الصادقين سبحانه وتعالى. أكتب بهذا القدر سائلين الله تعالى تفقه وسداده وهداه ورشاده إنه هو الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وأصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم ربي خيرا